أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهمين من لنا يا حبيبة غيرك أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد من لنا يا حبيبه غيرك من يحوط حياضك من يموت لأجلك من يطير لموته كل خير بالمشرك شوقه كالحبيب المختزل للجهاد ولل يزل باحثا عن سبله كي يضمد جرحك كي يضم دجر حكي أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك فعلى المهيم من لنا يا حبيبه غيرك ههم أبناؤك ملأ سجون عداتك قد تضاء لعنهم بص العزو لما بك وجروا من ترى أوقالهم نورد بشبابهم مزقت اجسادهم كل ذا من اجلك كل ذا من اجلك امتي هل تغيث بأننا نرجو الوصول لعزك والله هي مني مننا يا حبيبه غيرك في دجى اسمهم ريعه او فزعه تنزل قدس رجج يالهم والتمو كنياك تاجين أسدو أن تُسوري يا غالية إن حفظاتي قدرهم ترجعي ترجعين أمجادكِ ترجعين أمجادكِ أمتي هل داويت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد مهيمن من لنا يا حبيبه غيرك هل دريت باننا نرجو الوصول لعزك على المهين من منننا يا حبيبة غيرك يا حبيبه غيرك